الاعصار الهادر ك البركان الثائر نبض ندا احين لا حشر ك الخيال الماهر بالسلاح القادر حاربوا وغزا وانتصروا كالاعصار الهادر ك البركان الثائر نبض ندا احين لا حشر الشجعان ثلاثه الدين والايمان ومحبة الاوطان يدافع الشجعان لكرامة الانسان الدين والايمان ومحبة الاوطان يدافع الشجعان لكرامة الانسان كالاعصار الهادر كالبركان الثائر يذبح المجائح حين لا حصر الشجعان الثلاثه